ما أحلى شوارك من هنا يا مجهزه اليوم الهنا ما شوارك من هنا يا مجهزه اليوم الهنا ما شوارك من هنا والقبات في الزوانم زخرافة يمجه زي يوم الانا لو شرفت ست البانت تاخد هديا مشرفة يمجه زي يوم الانا فيه الزحون والقبات في الزوانم زخرافة يمجه زي يوم الانا جننا فيك في البنا تاخد هديه مش مرتبه نلقى في ذا والكبيات الصوان الزخرافة يمجاهي دا اليوم الآن ولو شرفت ست البنات تاخد هديم شرفة يمجاهي دا اليوم الآن فيه الصحون والكبيات فيه الزخرافة يمجاهي دا اليوم لا شر في السب في تاخد خد هدي يوم شرطة اليوم هيدل يوم الهنة والثاني من سنة مجه هيدل يوم الهنة يوم الهنة محل أشوارك من هنا يوم جه هيدل يوم الهنة محل من هنا يوم جه